خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فَأَحْسَنَ صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الشدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاهم أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حمير زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأمهار قالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب المار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا لإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن قولنا البلاء المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم معوز ولكم فاحذروهم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 ومن يوق شرح نفسه فأولئك هم المفلحون انتقل الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حديم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم